راحيتنا و ينجس حامض ضعيننا وش مال شامل في ضايع sangiva moya ka fil alala hada alalam tayh wa عفلي العلم هذا العلم طايح وبعدك من يشيل شمت عدوي واشتفاء منك غليلة turga bayskana wahidina Heday, kun lä tätkere iskene, تذكري سكينة يا خويات فات تتحشاي بالطفيل قيس دتني وانا اكبر عيد بالما عايش اقول لا لك يا عمي وعا وانا وانا راحيتك هو يوم جزا عمي بشمال الشانس فين سمعتي الصوت وقفت وياها الحرام ببواب البيوت قال يا يا أخويا أيسات من سمعتي الصوت وقفت ويا الحرام بابواب ليبيا زينب زينب مجيك كنت والقلوب مفتوت والطناب مين طاحي على تجيب دراي بروح حتى لولا سهام عاني وسهم الخر الرجل يجون يلاقوا فوق الثرى ريحتها يجوم لا لا سهم عيني وسهم الخرق الجو أوصل يا أخو يا جاند لنخيم بلاز نور وتشوف أخوها زي نبي وقطعات يمينا راحي تلو جسد حامض عينا بشمال شار السيف وين ما يكمن سالم عليها يا ضيال العالم وقيلها شوفي وعاني وهمتي. كلها في دالها سلم عليها يا ضيال عالم وقيلها شفوفي يعاني وهامتي كلها في دالها حييده وضايع والطايح حملها بكفالتي من يوم فارقنا المدينة حييتنا <تصفيق> الشارع على الخامة ومزاج دم بدمعان أصغوا سمع زنب الباب الخدير تنعى وأشار على الخامة. وميزان دمه بدام ع حنا multimassamaan kun福irgasilla ja tilit theosoilad Sadjahuhu, hersien, ah, jahala ti hersien, ah, joo. Jemben har, احس ان اه, آه يا حالتي حسين عزاز بعدك اللي امالنا الشاعر ملا عطية الجمري.